انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لن دونه إلها إلا هل قد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم نتخذ من دونه آله لو يأتون عليه بسلطان بينه فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف يا لكم ربكم الرحمة ويهيئ ويهيئ لكم, ويهيئ لكم ان امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد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 وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أو يعيدوكم, في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إِذًا أبداً. وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ليعلموا أَنَّ وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا ريب فِيهَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فَقَالُوا غَنُوا عَلَيْهِنَّ بُلْيَانَ الْرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَاهَا أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 لكلماته ولا تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعش ليريدون وجهه.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 ومن شاء أفليؤمن ومن شاء أفليكفر إنا أعتدنا للظالمين نَارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنها كالمهل يشوي بئس الشراب, بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن, فمن شاء فليؤمن ومن شاء ما شاء الله ليكثر اعتدنا للظالمين نارا إن سَدَنَا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن يشوي الوجوه وإن يستغيثوا 129-إنا أعتدنا للظالمين <سؤال> نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 120 الشراب 121 الشراب 124-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 125-أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب مِنْ ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا سودس فيها على الأرض.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 بنخل وجعلنا بينهما زرعا فلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم من شيء وعفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه طالما اظن ان تثبيتا أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إلى ربي ولا ربي لا خيرا منها مطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره كيف ترتب الذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من اتراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي أحد ولو إذ دخلت جنّتك قلت ما, الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منكما لا إن ترني أنا منك مالا وولدا فعسى ربي أنتيَ لخيراً من جنّتكَ ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماي فتصبح صعيداً فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا او يصبح تستطيع له واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ويقول يا ليتني لم أشرك احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم, واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه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 نبات الأرض تختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوما نسير الجبال و يوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة و يوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على, ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ما لهذا الكتاب ويقولون لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونهم وذريتهم وأولياء من دوني وهم لكم عدو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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقياً ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ورأى المجرمون النار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 جوتهما فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاهاتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت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 أعصي لك أمرا قال فإن التبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكران.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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر.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 القرنين إما ها أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى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 وعرضنا جهنم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عباد من دوني أولياء. اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 آيه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا